يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحب الكرام يا أبا الحسنين وصاحب الكرام يا أبا الحسان وصاحب القرام يا رفيق رسول وصاحب القرام يا أهل حسن عليك السلام يا رفيق رسول وصاحب We're oh. What uh -huh.